الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشهر الأنبياء والمسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما ذلك ساقول مصنف رحمه الله كتاب الظهار تقدم معنا في المجلس الماضي بيان بعض المقدمات المتعلقة بكتاب الظهار وبياننا حقيقة الظهار وأركان الظهار ونبهنا على بعض النسائل المتعلقة بتلك المقدمات شرع المصلح رحمه الله بقوله وهو محرم في بيان حكم الظهار فقد أجمع العلماء رحمهم الله على أنه محرم والأطر في تحرينه كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة ويجنع راهي الهم تحنهم الله كما أن دليل العقل يدل على تحرينه فأما دليل كتاب فإن الله سبحانه وتعالى بين أن الظهار منكر من القول وزور كما قال تعالى وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا والمنكر محرم والزور محرم فلما وصف الله عز وجل هذا القول بهذا الوقت أشعر بالتحرين وبيّن أنه غير جالد شرعا لأن منا يدل على التحرين عند العلماء رحمه الله ذنب الشيخ فعند علماء الأصول أنه إذا ورد الذنب للشيخ الكتاب أو السنة فإن هذا يدل على حرمته إذا كان الذنب قوياً مرتقيا إلى درجات كراهة تحريمية وهنا الذنب من قسم إلى قسمين الذنب الشرعي والذنب الطبعي وهنا ذنب الشرعي لأن من غط بكونه منكر وبقوله بكونه هذا مدموم شرعا فلما وصف الله عز وجل هذا الوقت أهل الظهار بكونه منكرا وبكونه يزورا دل على أنه محرم ثانيا أن الله سبحانه وتعالى بين أنه بيّن وجوب الكثار على من فعل أنه قال الظهار وأراد أن يعود فأوجد عن المظاهر الكثارة فإيجاب الكثارة على الظهار ذال على حرمته كما أن إيجاب الكثارة على الجماعة من هذا رمضان ذال على حرمته وكما أن إيجاب الكثارة على القتل الخطأ دال على حرمته في الأصل كما قال تعالى ما كان المؤمنين أن يقتل مؤمنا إلا خطأا فدل على أنه شيء في الأصل محرم فالمقصود أن الآيات الكريمة دلت على حرمة الظهار من هذه الوجوه ومنها قوله تعالى وإن الله لعفو ربوح فبين أنه عفى وأنه, وأنه يأفو وأنه يغفر مما يدل على أن هناك موجب على أن هناك موجب للإساءة وموجب للذن الذي يترتب عليه العفو وتترتب عليه المغفرة فلما ختم آية من الظهار قولي تعالى والذين ظاهرون منكم من هذا يدل لما ختمه بهذا المغفرين العفو والمغفرة دل على أنه ما كان من الظهار موجب للذن لقائله وكذلك الهتاء أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر على أوسن رضي الله عنه وأرضى ظهاره بمرأته وأوجد عليه التكثير وهذا يدل أيضا على ما دل عليه دليل الكتاب لحرمة الظهار كذلك أيضا الإجماع أجمع العلماء على أن الظهار محرم وأما ذليل العقل فلأن الشريعة قامت على جذب المصالح ودرء النفاذ ولا شك أن الزوجة إذا انتنع زوجها منها وقال لها أنت علي كظهر أمي هذه مفتدة عظيمة لأنها تحرم الرجل عن امرأة وتحرم المرأة على زوجها وحينئذ يتعرض الرجل للحرام وستتعرض المرأة للحرام ولا شك أن أصول الشريعة دال على جفع الضرب هذا من أعظم الضرب ثم إن الشريعة أقامت الأسرة أو أقامت النكاح على الإمساك بالمعروف فأصول الشريعة دال على أن الزواج والنكاح ينبني على العسرة بالمعروف فينسك الزوج امرأته بالمعروف وليس من المعروف أن يزعلها بمثابة الأم وهي ليست لأم الله فيمتنع من عشراتها ويمتنع من الإحسان إليها ويمتنع من القيام بحقوقها بناء على هذا اللبن فإذا لو أردنا أن نحشر دليل العاقل من قواعد الشريعة الآمنة أن الضهار يتضمن الضرر والإثاءة وذلك موجود للوصيب التحريف لأن كل ما فيه ضرع النصر وإثاءة النصر فإنه محرم شرعا والسبب في كون ما ينجب الإساءة والأذيع والضرع محرم لأن فيه احتداء الله عز وجل ولا تعتدوا وقروا تعاون على الضل والسقوة ولا تعاون عن اسم والعدوان هذا احتداء لأن الزوج احتدى على زوجته ومن هنا جاءت اللعبة وأوسط وشكت إلى رسول الله عليه وسلم وقالت إنه رق عظمها أنها نفرت في بطري لأنها أنجبت له ولديه وقامت عليه حتى كبر قالت نفرت لهما في بطري ولم ما رق عظمي وضعف بدمي مني إلى الله أشكه هذا يدل على أنه فيه ضرر وفيه إساءة والشريعة جاءت لدفع الضرر ودفع الإساءة والاعتداء عن الغير من هذا كله نخلص بالقول بأن الظهار محرم ثانيا أن هذه الحرمة من أعظم أنواع الحرمات أنه محرم على أنه كبير من كبائر الزنوب لأن المحرمات فيها ما هو صغير وفيها ما هو كبير فالظهار من كبائر الزنوب وكبائر الزنوب تنقسم إلى كبائر متعلقة بالاحتقاظ وكبائر متعلقة بالقول وكذلك متعلقة بالعمل فالظهار من الكبائر المتعلقة بالأطوال فلو سألك سائل مثل لكبيرة قولية تقول الظهار فالظهار الشارف غيره من الكبائر القولية فهو من, أكبر من الكبائر أي أنه ليس في ذنب المرتاح أما الدليل على كوله كبيرا فعند طائفة من الظلماء رحمه الله أنه إذا ترتد الكفارة المغلظة على فعل بل ذلك على حرمته في الأصل وأنه من السبائل ومن هنا أوجد الله عز وجل على منجامعة فينهار في قصار وحفظ رابع من سبائل الزنوب من حيث الأصل لما فيه من الاعتذاء إذا فعند جماعة امرأته فينهار الزمضان ومن هنا نرطب بعض العلماء إن ورود الحقوبة على فعل الشيء سواء كانت ذدنية أو مالية فإنها تجل على أنه سبير من فدائر الذنوب ومن هنا قالوا من شرب الخمر كبيرة من الزنا كبيرة لأن فيه عقوبة شرعية مقدرة والكسرات نوع من العقوبة لأنها عقوبة بالبدن وعقوبة بالمال عقوبة بالمال لأن فيها تكثيرا للرقبة وفيها إطعال ستين مسكين وهذه عقوبة مالية لأن رقبة مال يحتاج إلى شكل رقبة ليعتقل. ويستري طبعاً ستين مسكين لكي يطعم وفيها عقوبة بدنية لأنهم يوصون شهرين متتابعين وأذا لا يشغل أحد على أنه مثل هذا القوم الذي يعوكب عليه بهذه العقوبة أنه يرسل إلى حذر الكبارك ولو كان من صغائر الزنوب لما ترسل بهذه الكفارة لأن الصغائر الزنوب الصلوات الخمس تكثر ما دينها من صغائر الزنوب وأمرها قيسر من الكبائر ولو أن الكل ذنب وخطيئة ما. قال رحمه الله وهو محرم الضمير عائد إلى الظهار وابتدأ المصنف رحمه الله كتاب الظهار ببيان حكمه لأن أرض ما يحتاج طالب العلم لمعرفة في, في الشيء معرفة مقدماته وتاميا بعد ذلك معرفة موقف الشرع منه أنه هو حلاله مباح وإذا كان المباح هل يلزن به الشرع أو لا يلزن إذا ألزم به هل هو في مقام الواجبات أو في مقام المستحبات القسم الثاني يكون غير جائز شرعا هل هو محرم او هو مكروه وهل شرمة هو مغلبة أو غير مغلبة فقال رحمه الله هو محرم قال رحمه الله تعالى فمن شفها زوجته أو بعضها ببعض أو بكثر من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاء من ظهر أو بطل أو عضو آخر لا ينفق بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحمه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدمي فهو المظاهر قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها قال رحمه الله فمن شبه زوجته أو بعضها يقال هذا يشبه هذا إذا كان مثيلا له واشترك معه في شيء أو أشياء تقول محمد يشبه البحر إذا كان كريما غزيرا كثير الخير كما أن البحر يكثر خيره أو غزيرا في علمه كما أن البحر يكثر ندعم وكذلك أيضا تقول علي كالأسدي أي في الشجاعة والقوة ونحن ذلك التشريه عند العلماء هو الدلالة على أن شيئين اشترك في أمر أو أمور بناء على ذلك لابد من وجود التشريه في وقال المصدر رحمه الله فأنا نشى الظهر وضينا أن التشريه اعتاد لأربعة مشبه ومشجبه به والصيغة الدامة على التشريف وهي اللغة الذي يتلفظ به المكلف لكي يحكم, يحكم بكونه مظاهرة ووجه شبه ومشجبه الذي هو الزوج ومشجبه به ووجه شبه يجمع بين الأصل والفرع وأفصي غزال على ذلك فهنا المشبه هو الزوج فالزوج إذا قال لمرأة ما أنت عليك باهي عمي المشبه فلو قال أجنبيهم قلنا ليس لبهار كذلك لو قال من لا يشارك مثل أنه يستمتع بالمرأة أنا غير وجه الزوجية كالسيد مع آمتي فإنه ليس بظهار إذا نبدأ أن يكون المشبه والمشبه والمشبه به المشبه هو الزوجة التي في عصمة الزوج وتنقف ملاقسين زوجة حقيقية وزوجة حفلية ومشبه به وهي الأم او من في حكمها من المحرمات بالنسب او السبب او الرضاع كما سيأتي ووجه الشبه او الصيغة الصيغة المتضمنة للمشابهة وهي النفذ الدال على الظهار هذه الارغة الاركام قال رحمه الله فمن شبه زوجته سواء كان زوجة حقيقية او زوجة حكمية والزوجة الحقيقية هي كل امرأة عقد عليها, عقد عليها الرجل عقدا شرعيا طحيحا فالمرأة إذا عقد عليها صح الظهار منها فلو عقد عليها وبعد العقد مباشرة قال لها أنت عليك ظاهر إني فظهار إذن إذا لا يشترر أن يكون قد دخل بها مجرد العقد كافي ودليل على ذلك أن الله تعالى يقول الذين يظاهرونها منكم من نسائها الذين يظاهرون منكم من نسائها فضيّن أن المشدة هي المرأة التي من نساء المشدة فلما عقد على المرأة فهي من نسائها كل امرأة عقد عليها الانسان فهي من نسائها والدليل على ذلك قوله تعالى وربائبكم النافئ في حجوركم من نسائكم النافئ ودخلتم بهن فإن لم تكنوا ودخلتم بهن فلا جمحة هو طفل لكونها من نساء الرجل سواء مدخولا بها أو غيرا مدخولا بها إذن فمن شذها الزوجة الزوجة الحقيقية قلنا أنها تكون معقودا عليها سواء دخل أو لم يدخل في حكم الزوجة ومن الزوجة الحكمية المطنقة إذا كان طلاقها طلاقا رجعيا وكانت في العدة فإنها أثناء العجل إذا ظهر منها فإنه يحكم بوقوع الظهار وفي قال رحم الله من شبه زوجته أو بعضها أو بعضها شبه الزوجة يقول لها أنت أو يقول فلان سواء كانت حاضرة في المجلس أو كانت غائرة فلانة مني كظهر أمي او زوجتي مني كظهر أمي هذه غير حاضرة في المجلس أو يخاطبها الكفاحا ويقول لها في, في وجهها أنت علي كظهر أمي هذا ينسب من شبهه زوجته نعم كلها قال امثل وفي حكم ذلك قل كل في جسمك جسدك واختلف القول جو روحه واختار جم من العلماء لانها على, على انه بها لأن التعذيب والضرره به البدن ليس المراد به استقرار الروح والروح ليس منفصله عن الجسد فهذه كلها الفاظ بمعنى كنا نشبهها زوجته يعني كل شبه كل الزوجة. فكل الزوجات فكل الزوجات يقول لها انتي او فلانة عن زوجتي فلانة انتي كل في جسدك جسمك ذاك في روحك نفسك كل هذا اخذ حكم قولي انتي نعم اذا من شبه الزوجات نعم او بعضها أي بعض الزوجة ذرف الجوده يكون لها راسك صدرك يدك ظهرك هل الذرف ياخذ شكل الكل انا في خلاف يعني العلماء رحمه الله والصحيح ان اختيار الذب بالتعبير بذنها باختيار الكل على تخري ان يكون صراحه يعني يكون دال على ذلك بكون وجود احتمال وإن أن يكون دالا على ذلك بأمنيا فلو قال لها رأسك وقصد الإكرام فليس ذبهار ولقال لها رأسك وقصد الذهار فالذهار هل محلم لكن حينما يقول لها مثلا يعبر بالفرش أو يعبر مثلاً بأعضاء كما يختار بعض العلماء مما يحرم النظر إليها فأعضاء من جسدها في حكم الكل يعبر بها أن الكل مثل قوله يد يدك فلو قال لها يدك عليك ظهر أمي وظهرك عليك ظهر أمي فظهار ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أن الله عبر بيد عن الكل وقال تعالى تذبت يدا أبي لهد وثب وقال ذلك بما كسبت أيديكم والتباب متعلق بكل عدي لهد وعفت بيده وحدها وقال ذلك بما كسبت أيديكم ذلك لما قدمت يداك إن الله ليس تظلى من العديد فذكر الجزء وأراد الكريم فما في زوج يقول لمرأة يدك ويقصد اليد استقلاما لكن بعض لما يقول يثبي في الظهار ما سرى في وقد تقدم معنا تشطيل هذه المثلة وبكر أقوال الغلماء في هذه الأذلة هل يسند التحرين الجزء أو لا يسند فنذهب بعض الغلماء طبعا الذي اخترنا أنه يسند التحرين الجزء ويسري على الكل فن يفصل بعض الغلماء يقول إذا قال لها يد في طالق يد في علي كيدي أمي كظاهر أمي كأمي. لما يقول يد في بعض الغلماء يرى انه انطلق الى الكل لتصبح المرأة كلها محرمة من بداية اللفظ يعني ان معبر معبرته عن الكل وبعض الظلماء يقول لا يتعلق التحريم اوشي باليد ثم يسري الى جميع البدن لان اليد متصل الى البدن وبينا فائدة هذا الخلاف الثلاث انه لو قال لها يدك طالق المذهب الاول يقول طلق مباشرة والمذهب الثاني نقول لو قال لها اليد في طالق وقبل إن دخلت الدارة وقبل دخولها للدار قطعت يدها طلاق لن يسري ويرون أنه أبو شيء يقع باليد فيما فلو قطعت اليد التي تعلق الطلاق لها فإنه لا يسري لأن الطلاق لن يصادح محلم يتعلق لي حتى يفقن السريان فضها منفرع على المساة الطلاق ض هذا المشر الناس فيها والخافة أن نقول شدها كل أنتي أو شدها بعضها من أعظائها المف فقوله فقول هي يدكريجد في فمة في فرجك رأس في منحي ذلك. أنما لو كانت منفضة ف فيأة قد تقدم في كتاب الطلاق. إذا شها. الكل أو البعض فالحكم واحد ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا ببعض هذا المشبه فيه إذا المشبه من ومشبه شبه زوجته إذا المشبه له الزوج الأول من عدر عن بقوله من من شبه زوجته هذا المشبه بمن تحرم هذا المشبه فيه. الرقم الثالث شرب بالرقم الثالث لمن تحرم عليه نعم اجاب او بكل ما يضره او او بكل من تحرم عليه اولا نبدا بكل من تحرم عليه النساء التي يحرم على الانسان ينقسم الى محرمات هل التابيد من محرمات هل التاكيد كل المحرمات على التابيد منهم طبعا هن المحرمات من النسب السبب والرضا وقد تحرم المرأة على التأذيب لعارض مختص مثل مسألة الملعب فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقع اللعامه سيأتينا إن شاء الله إذا حلف الرجل وحلفت المرأة فر قبيرهما فراقا إلى الأدب لا يستمعان وذلك قال الجنهي رحمه الله مضت سنة أن يفر قبيرا المتلاعمين فلا يستمعان أبدا والأصل في ذلك عليه السلام حسابكما على الله ونهاه أن يأتيها فقال يا رسول الله سأل نهرة فضيئا من رسول الله أنه إن كان كابدا عليها فهو أبعد وإن كان صادقا فقد استمتع لها فرق من المناعم من المناعم فوق أبدي لكن هذا التحريم الأبدي لا يوجد المحرمين وهنا بالنسبة للمحرمات عندنا النفذ السبع والسبب وهنا الأربح اللي سبق من نفس الماضي غيناهم المحرمات من جهة السبب أم الزوجة وزنة الزوجة وزوجة الأب وزوجة البي والمحرمات من جهة الرضاع وهم من ما في حرم من جهة النساء هذه الثلاثة الأنواع من المحرمات تحريمهم, تحريمهم معبد لكن في الرضاع وفي النساء كلهم متفقون جمهور علماء ما عدى الظاهرية وشرطيه الذكور عندهم على فلسطين متفقون على أن هذا التحريم هو تحريم بالنسب الامه في البنات الاخوات الانات الخالات وناث الاخنات الاخوه السبعه هؤلاء من النسوه اذا شبه منتبه به فانه يقع في هذا لكن طبعا الظاهريه خصوم الذهاب بالأم فهل الجده ترث بالام عند بعض المذاهب ان ترث بالام والجمهور على أن غير الأم والأم سواء من سلم حضرنا فلو قال لا لزوجك في هذا المحرمات من المثل عند جمهور العلماء لو قال أنت علي كبنتي أنت عليك أختي أنت عليك خالتك أمتي كبنت أخي كبنت أختي فإنها محرمة ذهارة هذا من حيث العطل عندنا لكن بالنسبة للسبب وهنا محرارة مجهد السبب بعض العلماء لا يرى أن تشبيها الزوجة بالمحرارة مجهد السبب يجب الظهار فلو قال لها أنت علي كزوجة أبيك أو أنت علي كزوجة إذن أو كحليلة ولدي أو كفلانة وهي زوجة أبيها أو زوجة ولدة فإنه لا يقع عنده الظهار والصحيح الجمهور من هذا الجنهور أنه يقع الظهار بسبب كما يقع بالنسبة أما بالنسبة للرضاء الرضاء طبعا من العلماء من أطلق هذا مذهب الجنهور ومنهم من فصلوا وقفهم الرضاء إلى رضاء طارق ورضاء أفضل فقالوا إذا كانت المرء الحرم من جهة الرضاء رضاء أو تحريمها منذ ولادته فهذا رضاء موجب للتحريم أصلا مثل مثلا قالوا أن أمه أربعة إمرأة فصارت قتها من الرضاء وهي أختهم من الرضاء وبعد سنتين أو ثلاث من الرضاء ولدت أمه فإن هذه الأخت من الرضاء نحرم له منذ ولادته هذا في الأصل وأما لو ترى الرضاء ولد وهي أجندية ثم أو ولدت بعد ولادته ثم رضعت من أمه فهذا التحرير المبضع ليس في الأصل ليس في الأصل فهذا يشبه بها لا يصبح التحرير السبب في هذا الشابعي وعنده من هذا التحرير يرون أن النصر جاء للأم والأم فيها وصف تحرير المحرب وهذا التحليم معبد وللالك فرق عندما ذلك الشيء الصارق وذلك الشيء المؤبد والصحيح ما يبدو لي جمهور علماء من أن لم نحرمات من جهة النسل ومحرمات من جهة السبب من جهة فضاء أن ذلك كله إذا شبه بهن الزوجة أن ذلك يوجب الضهار والدليل هذا واضح لأن المرأة حكمة بكونها محرمة عن الرجل وشفها بامرأة محرمة بغض النظر عن كونها من قبل كانت حنال النهو أو ستكون محرمة حلال النهو من مستقبل على الوجه الذي سيأتني إن شاء الله من التحريم النهو فالأصل عندنا أن الله تعالى يقول الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هم أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدهم فإنهم بيقولون منكرا من القول وزورا فجعل المسألة قائمة على التحريف وقائمة على امتناع من الزوجة وتنزيلها منذلة من تحرم عليه ولا يحل له إيه كحر فهذا المعنى كونه منكم وكونه قول زور موجود في تشريه الزوجة في الأخص من البضاعة وتشريه الزوجة بالبنت من البضاعة وتشريه الزوجة بالأمر من البضاعة وغيرها من المحضرات التي ذكرها وبناء على ذلك الصحيح من أقوال العلماء رحمه الله أن كل امرأة تحرم بمثبين أو شذبين أو رضاء أنها تدخل في الظهار وأن الأمرأة لا لا ليس فيه التصفيل الذي ذكروه لأن الموجه بالتحرين موجودا في الكل فيكون الحظ موجه بالشراف بين الأم وغيرها موجود في المثب وموجود في السبب وموجود في الرضاء أما المحرمات منذية التعقيد أخت الزوجة هذه محرمة مؤقتة عمة الزوجة خالة الزوجة لأن الله حرم أن نجمع بين الأختين ودنان على ذلك قال بعض الهلماء المحرمين مؤقتة لا ظهار وأنهم قالوا أنت عليك أختك قالوا لا ظهار والصحيح أن الأقوى الذي تطمئني له النفس أكثر وأقوى من حيث الأصول أنه ظهار لأن المعنى موجود فيه فهو يقولها في حال الحرم وكون حرام علي أنت علي كأختتي وأختهم حرمة علي أو قالها لها أنت علي كظهر أختك فهذا كله تعتبر في حكم الظهر ببعض أو كل من علي أبدا ببعض أو كل ببعض أو كل كما تقدم أنت علي كظهر أمي لأن حسن نصف لما جاءت جاء الظهر وللغلما أبهان نفس قوله تعالى, قوله تعالى المدينة يظاهرون هل لفظ الظهار أنت عليك ظهر هل المراد بالظهر هنا من الظهر الحقيقي وهو العروف من الكاهل إلى العجل أم أن المراد به الظهر المركوب لأن العرأ تعبر بالظهر عن الركوب وذلك قالت المرأة يا رسول الله ما لنا ظهر ما منعك أن, أن تحدي انا قالت يا رسول الله ما معنا ظهر ما عندي ظهر ليس لنا إلا ناضح قد حذر عليه أبو فلان حذر فإذا كان رمضان فأعتمي لي فإن أمرة كانت رمضان كحذر في ف... ومما يدل على أن الظهر مردهم قول عليه السلام والسلام الظهر مركوب بنفقته الظهر مراد به الركوب التي تركب فيعبر يكن به عن الشيء المركوب فإذا قيل إن الظهر مراد به الركوب فالمراد به الجناع وإتيان المرأة لأن الرجل يجانع جوجته فكأنه حرم جماعها فهو يقول لها جماعك علي حرام كجماع, أو علي حرام كجماع من ثمن من تحرم عليك الوجه الثاني يقول لا إن من مراضيه الظهر نفسه حقيقة وعلى كل حال إذا كان المراضي من اختيار الظهر نفسه والعرب عدرت بالظهر وهو مجمع الإنسان يعني, فيه يعني حركة الإنسان كلها موقفة على هذا الظهر وقيام الإنسان كله بهذا الظهر هو يشبه شيء لشيء يعني الذات بالبات على كل الوجهين لو قلنا أن المراد به الظهر ذلك أن الظهار حكم الله بكونه ظهارا على أن تشفيه بالجسد أنت علي كظاهر. كظاهر ما قال كأمه ولذلك أن عزيزا من ظهر الظاهر ورحمهم الله رحمة واسعة وهذا لا ينقصهم يعني لا يسمى أحد من تقص أولى لأنه الغنم. الغريب من قال لو قالها أنت علي كأمي لا يقع الضهار. وإذا قامت عليها كظاهر أمني يقع بها وهذا حقيقة صحيحة من الأول مرتوح لكن يجب أن قسم مكانة رحمه الله برحمته الواقع وهذه الأمور التي تقع من بعض الفقاء ينبغي أن يعلم الواحد أن هذا من الغيرة على النفس والانتزام بباع نفسه التقييد بالشرع ولو أن بعض الأشياء يزاد في ذلك يجاوز الحدي لكن هو مغل عندنا عندنا الفطير أن نقول للفقه الإسلام أنه بلغ من تقيدي النصوص أن الضواء الظاهرية يتقلدون بالنفس كما ظهر الثاني لبعض من قال في مسألة البوت من لو بارك إبناه وصبه لم يشمدها التحرين كالبوت مباشرة هذه كلها صحيح لجمود على الظاهر لكن المقصود هنا أن نقول إنه إذا حدث الظهر أو أبقى الحكم واحد والدليل على هذا من الشريعة تؤذر بشيء وتمده على أن ما هو أعلى من باب أولى أن يدخل تحت النقص من باب أولى إذا قلنها أنت عليك من باب أولى إذا قلنها أنت عليك كأمي إذا كانت ظاهر وحدة أوجد التحليم فمن باب أولى إذا ذكره ألكن لذلك هناك الحال كل, كل المحرمة أو بعضها فإنه يوجد الظهار لكن ليس كل أجزاء المرأة المحرمة عند كل ماء الله يقع التحليم بالكشفيه منه فعند الحنقية خفصوا الأعضاء التي يحرم النظر إليها فلو قال أنت عليك ظاهري أمي أبداً نحن ينظر إلى ظاهري أمي ويحرم أن ينظر إلى فرصها وإلى فخذيها وإلى بطنها هذه هي الأشياء التي عندهم فيها الظهار لكن لو قال أنت عليك في يدي أمي قد ما عندما يجوز يشوز النظر اليه وليس من حظه وجزء من صابعاه وانما يدها فقالوا هذا نفس بالتحني وهذا قد اجتهاد منهم رحمه الله انه نظر من لفظ الظهر ان الظهر في لب الظهر وااملوا اننا ونقحوا هذا النص فنظروا الى ان الظهر في الثفاد من يحرم النظر اليه ويحرم الانتفاع به جمعوا أوصافا موجودة في هذه الأربع دون غيرها وقالوا الحكم المختص بهذه الأربع دون غيرها فلو قال لها أنت علي كرأس أمي لا ظهار ولو نوابط الدهار. لا يقع عندهم ظهارا المالكية رحمه الله مقبس عن مذاهج مثلة الظهار لو أنه قال لها أنت علي كريخ أمي وعندما قال كل كني أو اشربي ناميا بها الظهار وقع بها أننا عندهم أوسع المذانب حتى في مسائل الطلاق قد ذكرنا هذا وثائدة معرفة من أقوال الفقية والخلافات ومعرفة من سالك الغلماء رحم الله في الأقوال فالمالكية رحم الله يشججون في التحريم في الطلاقات وفي الظهار يتقذل معنا بيان مسائل عديدة وبيننا أدلة من إذن والشافعية والحنابلة رحم الله فصلوا وقال في بتفصيله رحمه الله إنا أن يذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال أو يذكر عضوا لا يعبر به عن ذلك إن ذكر عضوا يعبر به عن التكريم والإجلال فأناه عن المجد فإن قال لها أنت علي كأي أمي أنت عندي كرأس أمي قالوا نسأل هل قصدت الظهار؟ قال قصدت الظهار يقول لم أقصد ذهارا وإنما قصدت إعجابها وإكرامها وأنها عندي بمنزلة أعز شيء من الناس وأغلاه عندي وأمي وأعز شيء في إنسان رأسه فقلتها أنت فرأس الأمي حينيذ الله ذهار وهذا الصحيح وأمير إلى هذا المذهب أنه إذا ذكر أعضاعا يقصد بها التشريف والتكليل سموا الرأس سموا الصدر وقصد من هذا إكرامها أنه ليس بظهار ومنفصل الظهار ثم أيضا شصلوا مع الحنابلة في مثلة الأعضاء المتصلة والمنفصلة وقد تقدمت نحن هذه المثلة في, في الطلاق إذا أثنت الطلاق إلى, إلى عذل منفصل عذل منفصل فإذا كان في الأجزاء المنفصلة فإنه ليس بظهار وإن كان في الأجزاء المتصلة فإنه ظهار على التصليم الذي ذكرناه لأجزاء المنفصلة طبعا منفصل وفي حكم المنفصل يعني متردد به وأرتحنا في حكم المنفصل المنفصل الدم والريق واللعاب هذا كله في حكم المنفصل فلو قال لها فريق كريق هذا ليس بذهب لأنه ليس بعض المتصد ولم يقع التشريه للوارد في همص من كل وجه ولذلك لا يقصد التحرين من كل وجه أما لو كان العضاء التي اختلفت فيها هذه المتصلة أو منتصلة فكشعر الشعر والظفر وقد ذكر هذه المثل الإمام إبن رجل رحمه الله في كتابه النفيس القواعد الفقية وذكر شعر الإنسان هل هو في حكم المتصل أو في حكم المتصل وهذه المثلة تتفرع عليها ما لا يقل عن خمسين مدلعا من مساء الإشخاص منها هذه المساء إن قلنا إن الشعر في شهم مقصد فقال لها أنت علي كشعر أمي فإن هو أو شعرتي مني كشعر أمي أو شعرتي عندي كشعر أمي وقلنا إن الشعر في شهم المقصد فبهار وإن قلنا إنه في شهم المقصد فليس بذهار إن قال لها شعر في طالق وليس في طلاق كان مقصدًا وهو طلاق ان كان في حكم المنفصل الا كل حال حكم ولا نعرض الله في هذه المساله والصحيح أن الشعر والعظم والضفر في حكم ان منفصل لا في حكم يرثن الله بمسجد او رغاء كما ذكرنا بنسب الامهات والبنات واخوات الامات وبنات اخوات وكنات اخو بناته صدق سمى الله عز وجل والرضاء مثل هم يحرمون بضاء ما يحرم من النسب وفي حكمه التحريق بالرضاء من جهة المصاحب من, من ظهر أو بطل أو عقل آخر لا ينفصل من ظهر من ديانية سواء ذكر الظهر وهو الأصل أو بطل أو عقل آخر في اليد لكن بشرط أن يكون لا ينفصل تشعرين فكم من نقط فين لو قل ان تشعري اني تشعر امي تشعر ام من امي من ذلك ممكن ان من كل وجه نعم من اولي علي علي او معي او مني انت الي او معي أو مني, او مني او عندي او لي كل هذا يعتبر دالا عن الظهر نعم الظهر يقول لي او ليحدث يقول انت كامي ما يقول عندي ولا معي ولا لي يقول انت كامي فشو عم هذه الاثره ولم يذكرها نعم او هذه او دي هاي لها انت علي او معي او مني كظهر امي كظهر يمي نعم لأن هذا الأصل الظهر ويذكر الظهر لأنه هو الأصل كظهر أمي أو يذكر العبار أو أختي أو وجه حمالي او أختي أمي هذه طبعا هو الأصل أختي مثال وهذا يعني أنه ما تسلسل في رحمه الله في المتونة الفقهية وهذا يزيد طالب العلم سائدة ويزيده يعني علما وبطير حتى إذا أراد أن يخصد أو يفتي أو يوجه أو يعلم ينسبه لهذه الميكاسة التي يذكرها الظلام هذا الحيال يرتبون أشياء عديدة يذكرون أشياء عديدة لكن يرتبون من ترتيبها مرضون هذا نبهنا عليه أكثر من مرح فهيقول كظاهر أمي بدأ لأمي بعدها قال طهر أمي مرادب ذلك من ذلك القاعدة المتفق عليها المجمع عليها كلهم متفقون على أنه قال كظاهر أمي هو كلها بعدها قلت يد أختي فخالفت العبو وهو الظهر فاختار العبو وخالفت في أباد فيه أباد وهي الأهر فهذا المثال للمحرم ومنتهد المثب من غير المهام فجمعنا في التنظير بين الأمرين تشعر منه أنه لا يشرف أن يذكر الظهر وأنه ممكن أن يذكر غير الظهر وهو العبو المتصل وكذلك لا يشترط ان تكون ان يكون الذهب محصرا في الوجه قال خي ابي اختي نعم او وجه خامات او وجه خامات لا حمل وجه انتقل لو قال خي ابي ربما شك الشات ان العبي خصب في اليد لكن قال وجه انتقل إلى الوجه فوجي حماتي الحمال اللي هو من الزوجه او ان الحمه ما وإن كان بعض العامة وهذا شيء ما هو عطل في الدغة يقول لأنها تحامل تدافع والله أعظم ذا خلاف ذلك علاقة الحامة هي أم الزوجة إذا قل لها أن تتوضه حماة اتفدنا من هذا أنه لا يشرف العضو ويشبه به ثانيا أن المحرم من جهة السبب وهنا بعض المتأخرين رحمة الله عليه وسلم كان يستدرك على المصنف كان المنضغي أن يقول من السبب أو رضاء يذكر السبب والحقيقة هنا شكوه ذكر السبب كان أفضل إشارة إلى المحرمات من جهة المصارب لكن لما قال وجهه ماتي كان هذا بديعاً أنه في الدلال على أنه يرى أن المحرمات من جهة المصاهرة كالمحرمات من جهة النزق والرغاو وهذا يعني بعض العلماء يعني ربما يدخل بالمثل قسيمين يدخل بينهما ثالث ولا في الثالث نوع من الضوء يعني العلماء رحمه الله كان فطولهم مفذة في سياغة الكنان لكن فرق بين انتصار هذه لقوم يعقلون يعرفون هل ينكس الأفكار بين من يتهجن أو يأتي الصدري يلاحظ على خطأ على ظهر هذا كذا لا عددا بالكارس يمنوع من النطائف الوديئة يذكر النسب يذكر الرضاء من القتلين الثالث داخل بينهم له من جهة السببية ويغفلون في بعض الأحيان يقولون ذكروا الرضاء غالبا نحن نذب نذبون على أن السببية تابعة خاصة في النساء الميكة لكن سيرذكروا من يخشى على كل حال هؤلاء العلمة رحمه الله يحضر في يعني الاستدراك عليهم يتعقيد عليهم خاصة يستمع على التهجيل لرأيهم أو كذا كانوا رحمه الله على دقة وأحيانا يتركون الأمور الظاهرة أو الأمور حتى الخفية لأجل يعني مخاطبة الغلماء غالبا هذه الكتب مكان يقراه للغلماء ولذلك تجد العالم لما يأتي إلى هذا الشيء ويجي فيه أمرا غير معتاد وطالب العلم المتمكن يجي فيه أمرا يعني فكره أكثر لتعود على الدقة لماذا أقل ومن الفوائد التي أوصي بها طالب العلم أوصي بها كل شخص يتحرر حق الفوائد أنه من المجرب أنك إذا قرأت كتب أقصد الظلماء الأئمة الجهابدة خاصة الأئمة السلام أنك إذا قرأت أي سلام لعالم من العلماء الجهابدة وكان عندك اعتقاب في قرار قلبه بعلمه وفضله ودقتي ويعني تركيزه ومسائل يعني في ظاهر الخطأ وعندك هذا الاعتقاب وهذا الشعور ستتعب أكثر في تحسيل يعني السبب وكشف الأمر الذي نأجله أغفل هذا الأمر الذي لا ينبغي إغفاله أو ترك ذلك هذا الشيء الذي ينبغي ذكره والله ما أن تعمل فيك عندك هذا الشغل إلا تفتخ لك من العلم والفهم ما الله بيه هذا شيء نحن جذبناه ودناه والعقل لن تجد شخصا ونجيب بالله لا يمقدر أهل العلم ولا ينقر إليهم بما هم أهل خاصة ثلاثة العلم تجده سريعا تخطئ عزلا في الفهم قاطرا في الإدراك دعيد عن مستوى الأذكية لأنه لا يحمل العالم إلا عالم وليعرف الفضل إلا أهلا وهذا من أراد أن يجدده في نفسي أو في من يتعقب الغيب أو ينتقد الغيب سيجده جديد العلماء والأئمة والحصاظ يعني أذكر بعض الأشياء من أجرب من ذكر لي أن شخصهم كنت أعرف إن شاء الله أنا معافي من بعض طلاب العلم كان بعض الشائخين يحذروا كثيرا وكان كثير الجد أنا تخدعك العلماء فيه واتتبع ترافين فذات يوم من الأيام من فقهاء ذكر كلمة لا تجق بالعالم أن يقولها على إيمان آمن فقه أنه قال في التفضيل بين الأئمة هذا العالم يقول يستور في اقتراعه وكذا قال فأطولهم ذكرى أي ذكرى لله عز وجل فطحف الكلمة وحرّفها عن نوضعها يعني هو جاي للنقض فطحفها بالنقن السيء وجاء يقول انظر كيف توقعها يقولون كلامك فهذا يعني يظل نفس الله في أسوأ أشياء لأنه عنده في قراءة قلبي هذا الاعتقاد نحن نقول هون نما ذكر مصنف المسر وذلك الرضاق القصير الذي يجب أنه هو السبب داخل التحرير لو أنه سببها معنى موجود في المحرمات من جهة النسب سبب في المحرمات من جهة المسر نعم ونحيه نحو شيء مثل او شديد نعم او انت عليه حرام نحوي في الاعضاء الثالثه نحني في الاعضاء اليد الراس الرجل والظهر وغيرها من اعضاء مستقلة ونحيه في المحرمات الاخ والام والخال وغيرهم نعم او انت عليه حرام او انت علي حرام هذه الكلمه اختلف العلماء رحم الله فيها وهذه المثلة فيها ما يقل عن أشرف أطواله يعني العلم رحمه الله وكان يحكي بعض الغلمان من هذه المثلة بلغت في شيء ما قوله الخلاف السلف والخلف رحمه الله إذا قال الرجل المرأة أنت علي حرام أو أنت مني حرام أو أنت لي حرام دعبهم يلحث بها أنت حرام في أنت محرمة هذه هي الحرام من شيء واخذ بالك هذه الالفاظ اختلف فيها فبعض العلماء يقول تجب الطلاق في مختلف على اقوال منهم من يقول ثلاث طلقات تحرمها ويروها بعض السلف ومن رضي الله عنه اضاء ومنهم من يقول طلقه دائمه ومن يقول طلقات منهم من يقول طلقه نوا فيها ثم قال اخرون إنه ليس بطلاق وإنما هو لهم لا شيء على قائله كالظاهرية من أحيه ومنهم من يقول إنه يمين يوجد اليمين كثارة وهذا نأثور عن حضر ترجمه من قراء عبد الله عبدالله الله عنهما وغيره ومنهم من يقول إنه إذا قل عن سعالي حرام أنه ضهار ويروى عن أمير المؤمنين عثمان من أسرار رضي الله عنه وارضاه واختار هذا القراء أحمد بن حنب لأنه إذا قال لها أنت علي حرام أنت حرام وحرمتك أنه ظهار وحقيقة هذه المسألة ذكرنا الأقلال فيها والأدلة والمناقشة والردود في مسألة الطلاق ذكرنا هذا وبيناه وفصلنا فيه وأن الصحيح أنه في, في هذا المهبلة ليس بظهار مطلقاً وإنما ينوع ويسأل عن نيته من قال أنت علي حرام قاصبا طلاق فطلاق ثم ينظر في قصده قصد الطلقة فطلقة قصد طلقتين فطلقتين والثلاف فالثلاف إلا أنه يعني فيه وجه أن الطلقة تكون ذائلة كطلقة الفصح وأن إذا قال قصدت الظهار أنه ظهار وإذا قال لم أقصد شيئا فالأشفى الأصبر أنه يكفر قصارة يومين خروجا من الخلاف وهناك وجه لأنه لا شيء عليه لأن الله لم يحلمها لأنه إذا قال أنت علي حرام لن يوافق الأصل الشرعي خليست حرام حقيقة منشرة هذا ما ينقاش قل أنت علي حرام ويصد هذا أنت حرام أنت حرام حرمتك أنت علي او من سامئ لا او كل ليلتي اعوذ بالله اذا قلنا امتي علي كل ليلتي هذه الحقيقه طبعا الحقوها بالقول امتي علي حرام حنا بهذا يرون امتي الحرام نص في عند الطالب صاحب شكيه فلما استاذ عثمان ذهب طلب ان هذا يدل على أن لفظ التحرير في الأصل يقتضي الظهار فإذا ذكر محرما كالميتة والخنزير والخمر الشبه هذه يكون في شكم الظهار ومنهم يقصر على الميتة لكن الصحيح ما ذكره إذا قل أنت كالميتة يسأل عن ميتة وعند النالكية رحمه الله إذا قل أنت كالميتة فإنه طلاق بالثلاث, بالثلاث وهذا قول قوي جدا يعني تكون حرمت عليه بثلاث بخلاف قول أنت علي حرام لما أنت علي حرام تدخلوا لاحتمالات فإن الله قال يا أيها النبي لما تحرمنا أحلى الله لك ثم قال قفر رضا الله لكم في حبة أمانكم ففي وجه يدخل لكن قال أنت كلميت فهذا الوجه تشفيه إذا قصد بالظهار إذا قصد بالصلاق فطلاق لكنه إلى الثلاثة الصلاق أشفر نعم لكن لو قاد امرأة الامتعالية كالنيتها من أمر ينضغ التنبيه عليه وهو أن القاضي يعزل ويؤدل يعني لو ارتفع إلى القاضي فالقاضي إذا رأى تأذيبه بالسجن سجنة وإذا رأى تأذيبه بالضرب ضربة وإذا رأى تأذيبه بالتوضيخ والضخط لابد أن يلشق لأن هذا مما يوجد التأذيب عند الظلماء رحمه الله كذلك لو قاد امرأة الامتعالية كذلك فهو المضاهر فهو مظاهر يعني هذا في كل ما تقدم فإنه يحكم بكونه مظاهر يقول المصنف رحمه الله قالت لزوجها فليس بظهار في هذه الجملة بيانا من المصنف رحمه الله أن الظهار لا يطفق إلا من الزوج ولا يطفق من الزوج فأنت ظاهرا من زوجها لأن تجعله في مقام أبيها أو أخيها أو ابنها أو نحن ذلك ممن هم من القرابة كالحالف الزوج وعلى هذا جماعير السلف والأئمة رحمه الله والخلف على أنه لا يصح ظهار الزوجة من زوجها نستدلد قوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم وقودي تعالى والذين يظاهرون من نسائهم فدلت هذه الآية الكريمة على أن الظهار إنما يقع من الزوج لزوجته وبهذا لو قالت المرأة لزوجها أنت عليك أبي أو أنت عليك أخي أو نحي ذلك فليس بظهار ثم اختلف العلماء رحمه الله لجمهور الأئمة على أن المرأة لو خاطبت زوجها وقالت له أنت عليك أبي طاقبة الزهاب أنه لغو ولا شيء عليها لا تفقار فيه ولا تفقار الزهاب وإنما قالت نكر منها قول وجرم منها لا يعتد به ولا يشتغل به ولكنها لا شك أنها قالت أمرا يحرم عليها قولا وتستغفر الله وتتب إليه وذهب طالفة من العلماء إلا أنها لو قالت بجودها أنت عليك أبي أنها تكثر كفارة اليومين كما قال بالنماء من أوزاعيك فيه الشام المشروع وقال جعب العلماء بل تكثر كفارة الظهار والصحيح القول الأوضل أنها إذا قالت لا كفارة عليها لأن الأصل ضراءة الجنة حتى يجل الضليل على شغلها وقدلت دلت نصوص الكتاب والسنة على تبوت كثارة الظهار في الظهار المعتبر وهذا ليس بظهار وتبوت كثارة اليمين في اليمين المعتبر وهذا ليس بيمين وبناء على ذلك فإنه لا يسح إلحاق هذا الزوج لإجابة كثارة عين ولذلك ما قال رجلا من رأتي أنت عليك كظاهر علي أمي لجمته الكفارة بالعود يعني بالجمال ولم تجمه بمجرد القول فإذا ما ذمنهم هم يقولون أن الظهار العائقة فما نزال أنها لا تعود إلى زوجها وإذا يقوى القول بأنه لا تفعل الكفارة أظنى ومن هنا يترجح القول الذي يقول أن هذا له ولا شيء عليها إلا الندم والاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل هذا إذا لم تقصد بقولها أنت عليك أبي التكريم لأن ربما قالت لجوجها بقص بعدها من ذات الإكرام من ذات الإكرام أنت عليك أبي وأرادت أن تعزه وتجلة تقول له أنت في مقام أخي أنت عليك أخي ولا تقصد ذلك تكريمك من الله أقول لكم فضيلة الشيخ وغذل لكم المثوبة والعجل فضيلة الشيخ ما حفتم قول غجب إمرأتي أنت حرام عليك فحظنا في مبتي فان هذه يكون الطلاقة الانتهاء بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله والصحبه ومن وعلاه منها بعد التحرين ذكرنا فيه خلاف بين العلماء رحمه الله وهنا شد التحرين هذه المحرم لأن مكة لها حرمة <تصفيق> وأصل الحرام الحرام نقول من قيله الحرم الشيء يحرم حرمة فهو حرام الحرام هو المموعة فإذا سبها بشيء نموعة عليه لأن مكة لها حرمة قال صلى الله عليه وسلم إن الله حرم مكة ولم يحرم الناس وقال إن الله حرم ملكة كنافة الصحيحين إن الله حرم ملكة يوم خلق الصماوات والأرض هذا يدل على أن لها حرمة وتشفيه الزوجة بأنها محرمة علي ومنوعة منه كمنوعي من, من مكة لما الله للجل لا يسأل خلاها ولا يعضة شوقها وليس بها الدم آه هذا وجه شبه واضح نعم فيه كما لو شبه ببقيه في المحضرانات لكن هل هو ظهار هل هو طلاق هذا فصفا ما فيه على ما تقدم من خلال ولم رحمه الله في مسألة التحرين وأنه يسأل عن مياه قصد به الطلاق فهو طلاق لما تحرم علي وثم نعمل كما حرم أي شيء من المحضران إذا شبه به وقصد به الطلاق فهو طلاق وين قصد به اظهر الهواء الهواء لا ما انا موجود ان قصد به ان قال كان هذا النقص لا اقصد المعنى نغ ولكن يعذب الله تاهنا ما شفتوا بده هذه المساله في خلاف لكن الجمهور الى ان جماهير ان السلف الخلف, الخلف على جواز ثقب أذن المرأة من أجل ورعى شهرين والذين قالوا أنه لا يجوز قالوا لأنه مثل وتعذيب للصبية وتعذيب للإنسان النفسي إلا كان كبيرا ولأن الدين المرتب للكمالات وتعذيب البدن لا يجوز إلا في الضروريات والحاذيات والصحيح ما ذهبوا إليه الجمهور جواز ثقب أذن الصبية الدليل على ذلك ما كدت في الحديث الصحيح عن عائشة رضي الله عنها في حديث أم زرع فإن المبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن أم زرع انها قالت أناسا حليين أذني وهذا لا يكون إلا المعلقة القرطة المعلقة في الأمين وفي الصحيح الحديث بلاله رضي الله عنها جعلني وقيمة حليهن وأقرأهن لا يسمي في الأذن إلا بالأذن وذهبا الى الحفر فهذا الدليل يدل على إشروعية جواز تقبيل الاظفار ولذا سج دل ذلك ولم حرم ان سب الله تعالى انا اشار ان مصيره في الشهر الاول وارادت ان تسقط حملها لانها مريضه فذهب هذا السؤال عام يعني اولا هل يجوز إصطاق الجنين قبل الأربعة الأشهر الجمهور كلا أنه لا يجوز إهمان الأصل من, من علماء رحمه الله من بجواز إفقار الأجنة قبل الأربعة الأشهر من حيث الأصول الشرعية لا شك على أنه لا يجنج التأقض للأجنة إلا بدليل من شرعي واضح حديث المسعود يجمع خلق أحدكم في بطن أمنه في تصوير الخلقة هو قال يجمع خلق أحدكم فدل على أنه خلقة والجنة فهذا جد خلقة كما أنه خلال الأربعة الأشهر معناه أنه مخلق وليجب تعرض الخلق لا يجوز للقبيب شرعاً لا يجوز لهم أن يتدخل حتى تكون الصورة وارحة لا تجيب الشريعة للطباء أن يتدخل في أبدان الناس إلا في جانبين هما الطب المشهور حتى تكون الصورة وارحة نعم صلابهم الجانب الأول الطب الوقائي والجانب الثاني الطب العلاجي والدواري غير عظيم الجانبين لا يجب للقبيب أن يتدخل في بدن الإنسان ولذلك نقول شفر قاله في الطب المشروض إنه شف الصحة حاصلة واستردادها زائلة لإذن مع الزوجة شفرها حاصلة هذا الطب الوقائي الطبيب يعطي المريض برشادات يأتي أشياء يحاصل على صحة يعطي النصر حتى لا يبتلى بمرض نعم هذا في شفر الصحة حاصلة واستردادها بإذن الله زائلة مريض أصابه المرض وعانت غير هذين الجانبين عدث وتدخل في خلقة الله عز وجل واعتداء بشدود الله ومحال لا يجزي الأطباء أن يقدموا على شيء يخرج عن هذين الهدفين ما خرج عن هذين الهدفين يعتبر تدخل في خلقة الله عز وجل مثل عدث الجينات ورافية مثل تغيير سفاة الجنين ليس ألا لهم خلقه والأمر هو قام أنا له الخلق هذا أسلوب حصر وحصر أي ليس لأحد أن يتدخل في الخلق للحالق هو الذي يدري هو الذي يصور وهو الذي يبدد سبحانه وتعالى أنا له الخلق والأرض سبارك الله رب العالم إذا جاء الطبيب يريد أن يتدخل بالخلق جاءتهم لعنها ولذلك العنور صنع الواشرة والمستوشرة ونصوصه والمتكلمات المرأة مصمته تسمى باسماء الا بطبيب يعلم ذلك فلئن الله المرأة التي تفعل ولا اعلم الله من كل هذه ابراشه المستشفي والوا والواصل من كل هذه في المقام في الاخير المغيرات في خلق الله هذا خلق الطبيب يحاضر على الحاله ينفع مرض الله نعم تداوى بحذا الله خرج عن هذا هذا هذا أدث ومجاوز من حدود الخلق إذا تخلق في بطن الأمور نقول فيه تفصيل والله إلا له ليلة ولو ولو كان يعرض الجميل بلينة واحدة المرأة حمد من الليلة الأولى ما نستطيع أن نقول افعل أو لا تفعل إلا بنت شخص هذه أبدان لها حرمان وهذه أمور ما يجب أن تشغل فيها لأن خلقة الله عز وجل وإذن قالت يخلق يخلقوا الحبه وليخلقوا شعيرا تعظيم من سبحانه وتعالى الصورة من نال عن المصورين وأورب العذاب أشد الناس عذابا يوم قياما صور لماذا؟ من تدخل في الخطة حتى بالمشاكلة سبحان الله يخل في الخطة بالمشاكلة فيما يرسم سنسانا يصل صورة تلك أجل اللعنة وعبه ومن أظلم ممن ذهب يخلق في الخلقين فإذا كان هذا في مشاكلة في الخلقة فكيف بالذي يتصرق بالخلقة نفسها فهذه الأمور لا يجوز من أقدامها أن يتعدوا فيها الشدود هناك أمور ينبغي أن يسلم بها تسريبا نقول لهم افعلوا كل شيء في مصلحة أو بيت مضرة فإذا بيئهم في أمل خارج عن هذا هذا ليس المخصص قال والله إذن صرر في هذا الجميل وإذن نفخطه أو كلا نقول أعطونا المنضررات إن كان خوفا على الجميل فعلا قرر الأقدام أن الجميل يسمى هذا نوع من المتحمل يسمى الحملة المنتدد والمعاجر والقنوي حملت فتخلق في القناة في الهاجر الموضعي هو في القناة كما أكثر فتخلق فيها فالغالب في أنه ينفجر وسيأفل الأم ويننفع يعني ما الجميل باقي ولا الأم باقي هذا نعم يتدخل ويسقط في الجميل ويسا من أجل يعني إن إنما لبسء النفس المحظم وهذا له مبرر ومحافظ على غوش هذا إدراء وقائي وقد وقائي وداخل إحدى قبل وقائي لكن من جاء ومن خلال الجناد ومن خلال معادلات ثبت أن هذا الجنين مشوه يا أخي مشوه ولا ما مشوه ما هو من خصاصه رب والخلق له رب يدبره ويصرف ما أنت الذي تستبرك على الله عز وجل وكم من مشوه من في الخلق فاق العالم بصيرة وعلم وخبرة عطاء ذلك رباحنا من أئمة رباح السلف ودوام الدوامين كان أشرف أفضل رحم الله برحمة الواجه الذي يأخذ يعذي هذه أمورها شكم ونها أسرار ترى شخصا مشلولا فإذا رأيته ربما تمكس سنوان وأنت غافي على نعمة الحركة مبسك أن تتذكر من, من أنه رأيته مشلول أو رأيته آجزة أو رأيته مبتلة في أمورها شكم ترفع درجات المبتلة ويهده غير المبتلة أسرار وحكم إلهية ليس من خصوص الأطباء الأطباء لهم علم علم عين إشدود. لكن هناك أمور إلهية أمور عقدية أمور لها تبعاث لها أسرار لها حكم يستطيع أحد أن فقط في جانب التبلي لكي يتدخل في تغيير شوقة أو التصرفين ولذلك أن بها إن إن ينبغي أن يتقيد بهذا الأصل وأقول من نحن شرقين أنه ينبغي أن الإسلام أن يعلم أنه لا يخلي أحد أن يتصرف في خلقه الله جل الا بدليل شرعي فاذا وجد الدليل الشرعي طيب قالوا لم ينفخ الروح في الا بعد 20 عاما طيب هل شرط هل نفخ الروح شرط دوران افاق بحيث يوجد قطع قبل إن المشروع الشرعي للتصرف إن المشروع الشرعي او نستعجل بعض الاحيان تضرب بعض الانليات للكشف عن العوره بالائناس في العوره بالنظر الى في الذمه فيتع في هذه البدغات يعني هذا القضيه يجوز لجزء ضرر من الغنم في جواز كون المضر في حقيقة الاسقاط طريقه الاسقاط من الحاير الموجوده في الاسقاط يعني هل كل را جاءت الشفي لانها تتالم او يجب بعض النفائس في حلها نعطيها حبوب من الحن ونسقط اجنثها او لا هذا يخالف من التشور الشرعي التشور الشرعي وهو صحيح هند بالليل او بالنهار إثقاط الأجنة ليس من الأمر بالشدور والمكان وعلى كل أهالنا أن يذكر الناس يعني صلاة الولد أن يذكروا, يذكروا بالحقيم الذي لا ينجب وأن يذكر المرأة بالحقيم الذي لا ينجب وأن يذكرها أن المسارة فيها أجور وفيها حسنات حمرة الكرها ووضعة الكرها أي حمل نبني على الراحة والصمأنينة ولماذا جعل الله فضل الأم على الأب مضاعفاً ألعافاً لماذا بهذه الأمور؟ ولماذا جعل لها من الضر والحق وجعل لها من رفعة الدرجة وجعلها من الفساء التي تموت في نساتها شهيدة فأهلا درجتها مكان هل هي النوع قدرها الله عليه وسلم لا يتدخل الإنسان فيها لا ضبيد ولا غيره فالعدف الأجنة وحتى الأصول الشرقية الآن مهمنا يعني عندما يتأمن أي إنسان عنده ضره من الثق أن مقصود الشرق تكتير في الأمة وأن مقصود الشرق تكثير سواد الأمة يعني من هذا المضاعف حتى المساح ماوجد إلا من أجل ويأتي يقول يجوزا اسقط وبكل سهولة تأخذ المرأة حجورنا ويأخذ ما يسقط الأجنة وتعمل عمليات ويسقط الأجنة وكل هذا دماء على أن الجنين لم يختم خلقه إلا بأذناء عشرين يوم هذه أمور معاما نشر حديث حديث المسلوب فيه اختلاف من في مع احتمال أن النصر يقوم في الأربعين يوم هذا عمر ينظر كمان أن هذا امر آخر كمان وحتى الأطباء بعض الأطباء استشكل هذا وعلى كل حال يعني الذي أريد أن ينبع عليه أن لا يتوسع بفتاوة تحتاج إلى دراسة ودراسة العمر وكل شيء ووصل كلها من أنخصة في هذا الزن بعدم قبول أي فتوى تصدر دون أن طبية دون أن يكون من الذي أثى بها قد جلس مع الأطباء ودرس وعرض ما هو المناب من هذا الشيء وكيف الطريقة التي يتم بها هذا الشيء في الطريقة التي يتبار بهذه الأشياء وكيف الوشائك وما هي التبعات المترفدة على هذا إذا كان الإنسان حاط من جزئيات إحاطة ثامة وعرض فيها نعرف أنه موتها مات إحاطة ثامة لله عز وجل لكن من خلال نصوص الشريعة يستطيع أن يتساعد عن كثير من الأمور التي يعني ما أنا أحرف أن ننبه علىها إلا لها همية الأمر والله ثم والله إنه الأمر يحزن أن تجد المسلمين يتناقصون وعداء الإسلام يكفرون تعرفون أن في بلاد الكبر لا يمكن أن تصرح حضور منهى الحمد إلا بأسواة الطبية بيو وتحتك لأنه لا يجب أن يكفرون والمرأة تجدها تشكش فقل الله حمدت السنة والتي بعدها وتنظر إلى أمي حملت أربعة عشر ولده من النساء من إنجبت عشرين منه وأنجبت وهي ترعى الغنب وأنجبت وهي في الصحراء وفي القفار ومزادة في الأمة إلا عزة مهم العدل والكرامة لكن هذه الأمور ينبغي أن تدرس بعناية وعلم ويفتفي أن يكون عنده إمام ومن إجتام هذه الأمور الشرعية الله مثل على قدير يليد فيها اللعن إمرأة في استنمص تأخذ دون ذو الأذية وذو الضرر على عينها ونحن ذلك وتأتيها اللعن منها هي حتى الذي يخعد بها ويقول بمسلوب رضي الله عن مالي لا ألعن من لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشاهد هذا بيدل على خطر الأرض لأنه يتعلق بالاعتقاض ولذلك القضية الأخيرة التي ألبي عليه قبل أن تجد أحدا يستشكل لنساء إفقاطة جنة من النساء أو الرجال اللي وجدت عنده خلق في الاعتقاض إذا لم يكن لهم متتشاطين إمرأة ما تريد فظاهر تقول الأولاد الحزن لكنها تنظر إلى النافذه تنظر الى النافذه ادى انه مهندس حقها مدرك انه يكون باذن الله هذا المدربات مثل ان تزعم انه كل راءه عنها هناك تعب الامات انا المثل رائع للاعتقاد ولذلك في الكوف كان ذاك كيف يرد الشرح بالمعنى على النفس والوشوش والنام طور من تنمى ومكث لد في الله عز وجل قال لما تأمنته وجدت الأمر يبتعي بالاعتقاد لأن التي لمصر شعر حاجبها أو شعر وجهها أو التي تفلجت الحسن كأنها لم ترضى بخلقة الله بزدل هذه الشيء وإذا جاء آخر حديث فالمغيرات خلق الله فجعل الأمر راجع إلى محدد تغيير الخلق فعلى كل حال علينا أن يبتقي وأنها علينا. الله بزدل وأننا على العلم المفيد أننا نقول علينا نحن الرسولي صلى الله عليه وسلم وأن المسائل الاشتهادية والأمور التي تنبني على الرأي ينضغي أن تهتم وأن يكون هناك تصور كامل للقائل والموازن وأن لا تستغلل ختاوة وأن يكون هناك علم ومصيرة عند تناول النساء الخاصة من منها ويعني من الأمور التي ينضغي للفقير والعالم أنه كل ما أكثر من الجلوس مع الأدباء تكشفت له أمور لم تكن لهم إعجابة وتجد أطوال المتناقضة وتجد الأول يقول لك لا هذه عملية بسيطة ما فيها شيء ونسبة النجاح تسعيد منها تجد الثاني يقول لك هذه عملية خطأ ونسبة النجاح لها ألعين في النا وهذا فتجد الذي بالذي تستطيع أن تصل فيه إلى الحق في الأمر. وتكون أنصح للأمة وأتقى في فتاويك في أقوالك أنا أوصي بهذا في بعض طلاب العلم لأنه أوصي به طلاب البعض أطرح من الله تفاهم في هذه المنة ويسمع بعض الفترة أنه مدام جليم قدمي عشي لا, لا حرف صحيح من ترجح عنده هذا القول لكن هل العلماء الذين قالوا ينظروا لي مثلا بهذا الشكل موجود في القديم كان الذي يسقط من النساء نساء وكان الذين يقولون لا قدر للاشقاء والبدايات ان شاءهم ان شاء، لم يغنبوا به من الذي يقول هذا الامر الا ثم الذي يحادهم اكثر ومرتبا اغلبهم بذلك وكثرة من الاداء لان نظر عن ان نور ليس في ذلك السهوله والمكان، هذا امر رشيد من عليه ومن ذا ذكرني عبر الابداع المستقيم بمثلك على مثل من مثل منها المحمل ومن الاعاد يقول يتدع كببيا أنها من أعظم الأسباب التي تتدع في سرطانه وفهي يعني مثل هذه الحدوث التي تدعوها في سرطانه وفهي فهذه أمور يعني يحتاج الرجوع له الخضرة ما فوق الإنسان تجري هذه الأمور إلا إذا سأل عن الخضرة و أهل المعرفة والثقاء في هذه الأشياء على مصير والذي المريد فقط أن نعرف الحق وأن نصير الحق وأن لا يمكن ذلك إلا بفضل الله عز وجل فيما تتهيئة الأسباب من صلى الله عليه وسلم ويوم الحق حقا ينبغنا اتباعه الله تعالى صديق الشعير رجل فانتا من الميل ثم قضاه بعده للشن في وقت الضحى والسؤال هل يقوم قضائه هذا نقام صلاة الضحى أن لا أسابق الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومنابعث المواقف تنقسم الى قسمين مواقف مقصوده ومواقف غير مقصوده فالمواقف التي يتحقق الشاء مقصود الشرع التي يتحقق مقصود من اندراج فيها يحكم فيها بالاندراج والمواقف لا يتحقق فيها مقصود الشرع من اندراج لا لا لا فمثلا قال صلى الله عليه وسلم الى هم بالآمر فَلْيَرْكَعَ دَيْنِي من غير الفريقة ثم يقل اللهم يُستخفروا كدعيني ركعتين استخارة قال فَلْيَرْكَعَ دَيْنِي من غير الفريقة فلو صلنا الظحى فوصلنا راسبة الظهر القبلية أو البعضية وبعدها استخاره الصح لأنه قال فَلْيَرْكَعَ دَيْنِي من غير الفريقة في كلام إذا دخل أحدكم نفسي فليركع ركعتين لو دخل وصلنا راكبة الظهر القبلية ازأت عنه لأن مقصود الشرع لا يجب حتى يوصلي لكن إذا كان مقصود الشرع لراكبة بعينها أي الناقبة بعينها ومرادة بعينها في قصير من المناظر لا يحصلوا بالانجراج مقصود الشرع معه فلا يحصل بالانجراج ومن ذلك مثلا مسألة الوتر الآن معنا فإن الوتر إذا قضي في النهار يشفح بذلك ركعة واحدة وصلي ركعتين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ذبث في حبيب آئسة رضي الله عنها صلى بالنهار 18 تركها وكان يصلى بيه 11 تركها فدل على أن وطر النهار الوطف إلى قبل في النهار يشخل فإذا صلى الوطر خسران لولية للأطر وليس في نهارين ومقصود الشرق في كتل الصلاةين معتبا فللي للصلاة وللنهاء الصلاة وحين لله يحكم بالانتراك يصنب الظحى برحعتين خاصتين على الأقل وإن شاء أن يزود في أربع أو ست أو جنان إلى أعشر فإنه أفضل وأكمل وأما بالأسفة الإدراسينا ولا يتحقق في مجموعة قضاء الوثمين وهدهاها أستاذ رحمه الله فضيلة الشيشفر السائر أخي محاشر لا يكفيه هو وعائلته وهو عنده محل بطارة فيها بطاعة قليلة هل يجوز أن أعطيه من ذكاة المال لكي يشتري بضاعة للمحل كي تحسن دخله ومعاشه أسابق الله هذه المثلة لا يزوج فيها صف الزكاء لأخيك إلا إذا أصابه من نقص نفقته على ولده فتعطيها المال من باب اشتخدامه في الإعالة ثم هو شأنه أراد أن يصله بالدكان أراد أن يصله بالفجارة لكن لا تشتغل أمثله البضاعة ولا تخل وخل هذا المام واشتري به البضاعة مثلا إذا كان الأخ عنده مثلا مام أو سيارة يستخدمها أجرا ودخله في اليوم مثلا ثلاثين ريال وهو مع الأشرة فيه يحتاج إلى خمسين ريال فالأجل عنده يصل إلى العشرين في هذه الحالة أعطيه زكاة هذا العز وكون ينبك هذا الشيء لا يعني أن يكون أهل الزكاة لأن الله تعالى يقول وعن السفينة فكانت لنا ساكين فكانت لنا ساكين فأثلت أنهم الساكين مع أنهم ينبكون سفينة وهذا يدل على أن الأمر يتأثر بالعرف أنه إذا جر العرف أنه يكون ذكبين مسكين فمسكين لإذا كان لا يشيه دخل تركان تعطيه من الزكاة على أنه سد لأواجه والحرق بين الكونة تعطيه على أنه سد لمسكنة أو فقط وبينكون تعطيه من أجل دكان أنه ربما كان الدكان يحتاج لأسلاحه إلى خمسة ثلاث ريان وهو في عزه يحتاج إلى ألفين فحين يجب الواجب أن تغطيه ولا تغطيه ثلاثة ألاف وإذا أعطيت الثلاثة ألاف عليك قضاؤها لأنها نفت من ذكاة. هذا بالنسبة لنسألة إذا كان عنده عزه لكن إذا كان يريد أن نشتري زباعة وندخل آخر وهو أنه يمكن أن يتحمل يشتري هذه الضباعة ويستدين بالدين فإذا في بالدين وكان هذا في حدود ما يصار في بيته في زيادة في مزياد حلو جزء يسدد من دينه أن أقضى حاجته وفجعه هذا من بعد سهم الغاربي وتعطيه سداداً لدينه من جهة البر هو غرب لأن إذا كان بسبب شرعي ليس فيه سفح وليس فيه شرمة فإنه يجوز الصف الزكاة سداداً للدين فيه والله تعالى صلى الله كيف نميز بين انكار المنكر وستر المسلم أثابة ممكن أن تنكر المنكر وتسفر إذا رأيت عاصيا رحمك الله اتكب معصية وأطلعت الله على معصيته جئته وقلته يا فنان اتق الله هذا الذي تفعله لا يجوز ولا يرضي الله عز وجل من الله سبحانه وتعالى تأمره وتنهد ثم تسرع لا ترغب تقول للناس فعل فنان أو فعل فنان ونبدأ كما يذكر بعض العلماء رحمه الله ثم من مذنبين شقي الصالح بذنبه كم من مذنبه شقي الصالح بذنبه فتجدوا هو مذنب لكن في قراءة قلبه ناضم ويتألم على هذا الدن ويتملم الله عافية ويبكي كل ما عصاب الدنب صلى الله عليه الصفر له ويرحمه وآخر يسنس به ويكشف سفر الله عزيزي عليه ويجث ربما في المجال يتحدث به إما تصريحا وإما تنميحا حتى والعياذ بالله يؤخذ منها تنافي على قدر المظالم حتى يشقى وإنها والعياذ بالله فهذا من الشقاء الشقاء نسبي لأنه والعياذ بالله كون يفتر السيئات بشناسته بالمبرد هذه مصيبة عظيمة صلى الله عليه وسلم أن يخفر منها تنافي بل أرضى ومثنيت حسناته الناس كما قال رب قائمين وصائمين حسناته إلى غيره صلى الله عليه وسلم وكل هذا بالأساس من الإسلام التي يطلق الإنسان الذي يطلق الإنسان في عراء المسلمين دون راجع ودون خوة وأعظم ما يكون كشف الستر إذا كان في الأمانات مثلا في الشخص عند حتى المفتي الشيخ الذي يستفتر بوجه شخص وبثله سر من أسراره وتكلم بذلك وأخبر عنه فقد خام الأمان وذيء أن أمنه وذره عظيم يعني بعض الأئمة بعض الأئمة المساجد بعض الخطباء يأتيه المدن بيتكلم يذهب ويقول ثلاث مثال هذا من أغضب البن من أغمى خيانة للأمة على طالب الأمة يتربى وكان الوارد الخليطة الله عليه حدثت حادثة ذات مرة وكان مع شخص يسترتيه مثلا كنت صغير السن فسألته عن بعض الأمر قال يا ربني والله لو ضربتني هذه ما أخذتك هذه أسرع الناس ناس صغير والله ما لشأت من الصغر إلا وانا أكتشأ في هذه ولا أذكر قل أن يأتي أحد وإنه مشكلة زوجية وأمر خاص إلا تذكرت قوله لو تضرب هذه ما أشيك هذا أمر عظيم جدا يعني القاضي الذي يكتب للقاضي أي شخص يبتلى بمسؤولية أمام الناس تأتي أسرارهم وتأتيهم ولو كان غصاتهم ولو كانوا, كانوا مجنون ما تأتي تتكلم فيهم تأتي تسترى الله عز وجل ولا ولذلك مثل تشرف الأخبار بالسيئات يدمر بالإسلام وذلك قال السكين الثوري عصم الله لأنكم تسمعونه عبدالله سلسة لكن شروع فإنها تلمة في الإسلام تلمة في الإسلام فالله ستير ويشد كتسر من الزباث هو الذي ستر المذن أن يبدأ بعفوه معافية وقدروا أن يغسر هذه الأرض التي عليها المقصود أن الإنسان دائما يحسر أن يحس ينكر المنكر وأن يفتر أخاه النساء وذلك قال النساء صلى الله عليه وسلم كما في روالة السنن هل لا تترته بثوبك نائف لما اعترفت أنه زنى كان قومه حرر حتى جاء فقال مرسولا لهذا هل لا تترته بثوبك فالله شبه ستر على عبادة ستر على عبادة هو أمر بستر فالإنسان يمكن أن ينكر النقر ويصر أخاها المسلم حتى لو من ثلاثنا أخيك لا حفظ رأيته أي شيء كلامه رأيت مناحظة عليه شيء هذه الأمانة لا يجب أن تخون هذه الأمانة إذا استأثر بك وأطلعني دخلت علي في غرفتي دخلت علي في سكني وقيت أمورا خاصة وكلها أسرار ما قام الضيج إلا على التعليم الحرومات اللاعز جل ولماذا وصف الله أهل الدين بأننا نخافلون بأننا نخافلون فيما بينهم بين الله الزل وفيما بينهم بين الناس فكما أنك لا تشد من يتكلم أحد وإننا يجنينك على أنك تسر الناس أنت منذ, منذ, منذ المرأة نفسها منذ ذلك هذه المرأة من الذي تشج منها؟ من الذي تنتظر منها؟ ولذلك أحب الله سكر أن يحبه سبحانا في السكر أنه ستر من ستر عباده وأعانم السكر فتى إن الشخص يسكر سيأتيه الشيطان يقول يتكمل يقول كذا سيأتيه الشيطان يؤذر لأجمال فالله يمده بعمله والله في عم المد. ما كان الأبد في عم الأخير مد الدوامر في عامل أخيك في الله يحيد لأن عندك الأخيك كلما رأيت أمرا فيه خير خيرك المسلم وتفعل والشيطان هنأت من شئ ويأتي من ببررات حتى الشيطان يبعض أخين يسولي الإنسان باسم الطاعة وهذا أمر يعني مثل الله صلى يزين فيه سوء العمل حسنا على كل انسان يتقي اللعب السلم يعلم أن السكر يشلطه بلعب وجب وكم من والله ما أعرفها والله ما صلحت أحوال أهلها إلا بفضل الله النبي السكر وكم من بيوت استقامت وكم من أسر صدرة حتى إما كان وكان مبتنى يا رجل الله بشرط الخمر وشاء الله عزيزي أن في يد عجل موفق صالح ف وكان من أسره طيبة فكاد أن يفلح فقام هذا رجل صالح وسترى قبل أن تدرى الحدود إلى السلطان فقام وسترى ونصح وذكر رب الله عزيزي ثم رده إلى بيته, يعني رده إلى بيته هو في حال السكر ولما أصلح الرجل وعلم بالحقيقة جاء إليه وبكى عنده وعاهده الله عز يعود إلى الخمر واحدد وصلح حاله هذا شيء وكل علماء متغفون مجمعون على أن الرجل اللي رأى الرجل يبني في سكر الله الزوجة أن من أفضل والاكثر امن يسوء ما لم يكن فاجرا شديد يعني متعد ضد الناس يعني ينشر الفاحش او او الى تقود الى بيت او قصر فيه الدعاره او من خلاله من العاف اللي ونحن نذكر وهيفر الشباب عليه ولا تسقط على اهله لكن نتكلم عن شخص وقع في ما فيه ذنب فيما الله من شخص خمر فأنتج بهذا الشيء احتاج إلى سطر احتاجاً فهيئ له الأسباب الله يشد السطر وأن لا تغتر بالطاعة وأن تدمع على نعمة الله عز وجل فرحاً لما أعطاك الله عز وجل الحمد لله الذي عثان من الثلاغي وتحس أن أخار يقودهم الشيطان ليؤذوا للغاق الأجل فتنبط له يداً أميماً صالحة تنفذوا فيها لأن الله عز وجل أن يشبك بهذا الأمل عنه إن الأبد ليعملوا العمل من طاعة الله عز وجل يكون سبب في دخوله إلى الجنة عمل ظاهر فقط ربنا يشب الله من هذا العمل يكون صدد في دخول الجنة. ومن أفضل الآمام واحد يعني الله كما قرر أيضا في الإسلام رحمه الله الأعمال التي يتعدى نفرها إلى الغير ولذلك جعل الله صدر الحلم هذا العبادة العظيمة لأننا نفعه متعدن وضر ونفعه جيني ولذلك صرف الله على النار عن عبده قاض الناس وعطى الناس بينا فكان يرحمهم إلى أراضي السبب فتعدى نفه للخير فكفاه الله عز وجل بنده وغفر له بنده وقال يا ملائكتي نحن أحق بالعفل من أدي تجاوز من أدي الإنسان إلا أحذر إلى الناس فإن الله سبحانه وتعالى ليس المعروف أحذر إلى الناس تستعبد قلوبه فطالاً استعبد الناس إحساناً فلسل قلوب الناس اللي حد وتحبك الناس إن كنت إماماً أحدوك كنت وإن كنت واعبا رضوك وإن كنت موجها قبلوك كل هذا بفضل الله عشر جل بفضل لأنه ما يستر إلا من سكانت أحنا في قلبي وهل الإسلام إلا بينا الرحمة وما أصلناك إلا رحمة للعالمين جاء ناهدي يقول يا رسول الله إني أصدت حجا فطهرني كما بيسعين يسين فقال ويحك ارجع فاستغدر الله لما تبيلي ويحك ارجع فاستغدر الله لما تبيلي أربع مقرات هو صرف عليه الصلاة والسلام لأنه دير رحمه ودير ستر فعلى المسلم أن يحرص على هذا الأعمال الصالحة الطيبة المباركة ولا يزال العبد بخير مانا والخير هو فعله بإخوانه المسلمين نسأل الله العظيم رب العربي كريم وإسمانه في اسمه وصفاته لأن يجعلنا مفاتحا للخير مغالقه الشر مثله لعزته وجلاله نسر عوراتنا ومؤمن روعاتنا أن يجيرنا من خز التنيا وعقابل آخره وصلى الله محمد الله